اولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون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 لَّالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أولئك, أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ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 فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمْ هَٰوًا لَهَا كَارِهُون